وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ إِنَّا إِبْلِيسُ أَبَى وَاسْتَكْبَرْتُ مَا كُنْتُ مُسْلِمًا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وزوجك الْجَنَّةَ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 ولكن في الأرض مستقر ومتاع إلى حي فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإنما يأتي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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإن جاي فاتقوه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون سب البر وتسون أنفسكم وأنتم تتعلون الكتاب أ فلا تعقنو واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإن نعاجل كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين